Thank you. All uh right. -huh. غني علي هذا الله يكون Oh uh -huh. أَنْ يَطْنَفْ رُنَّةٌ سُقَّاهُمْ You <laughs> I uh -huh. you are واقوم تنادي يا سماس وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة <تصفيق> little me You're a fool of و فاعل من. موسیقی <śā> Lo see و